لله در معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدى متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا مذقوبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الثامن عشر من شهر صفر لسنة ألف واربعمائة وثمان وثلاثين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين 32 هالكا من الجيش الرافضي وميليشياته في عمليتين استشهاديتين شرق الموصل في ولاية نينوى عملية استشهادة تضرب تجمع لصحوات الردة المفحوصين في قرية عولان شمال مدينة الباب في ولاية حلب أكثر من 30 هالكا وعشرات الجرحى من صحوات الردة تفجير سيارة مركونة في عامرية الفلوجة في ولاية الفلوجة تدمير دبابة من طراز أبرامز وأعطاب أخرى وقتل عدد من المرتدين جنوب وجنوب شرقة العفر في ولاية الجزيرة هلاك 15 مرتدا على الأقل بعملية استشهادية شمال غرب بلدة حمام العليل في ولاية دجلة البداية من ولاية نينوى وبتوفيق الله تعالى صد جنود الخلافة يوم أمس الأول هجوما عنيفا للجيش الرافضي وميليشياته في منطقة تلعاقوب قرب قرية عباس رجب جنوب شرق الموصل حيث تقدم الأخ الاستشهادي أبو حارث العراقي تقبله الله ليفجر عجلته المفخخة وسط المرتدين أعقبه اشتباك بمختلف أنواع الأسلحة مما أسفر عن هلاك ما يزيد عن ستة منهم وإصابة آخرين وتدمير عربة همر وآلية من نوع بي ام بي وهروب من تبقى من فلولهم كما انطلق أمس الأخ الاستشهادي أبو زهراء المصلاوي تقبله الله نحو موقع اتخذه الجيش الرافضي مقر الله على أطراف حي الزرقاوي وفجر عجلته المفخخة وسط جموعهم مما أسفر عن هلاك 12 مرتدا على الأقل وإصابة آخرين ونسف المقر بالكامل وتدمير عربة همر وإعطاب أخرى بينما قام عدد من جنود الخلافة باقتحام موقع آخر للمرتدين على أطراف حي الانتصار فتمكنوا من تصفية أربعة منهم والسيطرة على المقر بالكامل في حين تمكنت مفارز القنص من قتل تسعة من عناصر الجيش الرافضي وإصابة آخرين إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة وذلك في مناطق متفرقة من الأحياء الشرقية للموصل هذا فيما قامت مفارز الإسناد باستهداف تجمعات الجيش الرافضي وميليشياته بأكثر من مئة قذيفة هاون وعدد من قذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ المحلية الصنع على أحياء الشيماء والانتصار وكركوكلي والزرقاوي وأطراف حي التحرير ومنطقة جليوخان وبعويزة والشلالات وغربة الكيف نسأل الله النكاية بأعدائه وإلى ولاية حلب وبفضل الله وتسديده أغار الأخ الاستشادي أبو داوود التونسي تقبله الله بعربته المفخخة على تجمع لصحوات الردة داخل قرية علان شمال مدينة الباب وأسفرت العملية عن هلاك ستة مرتدين على الأقل وإصابة آخرين وتدمير وعطاب ثمان عربات الرباعية الدفع مزودة بأسلحة الرشاشة كما تم تدمير دبابة للجيش التركي المرتد بصاروخ موجه في محيط قرية حزوان ولله الحمد أما في ولاية الفلوجة وبفضل الله وحده تمكنت إحدى المفارز الأمنية لجند الخلافة من ركن سيارة مفخخة وتفجيرها على تجمع لصحوات الردة في منطقة عامرية الفلوجة جنوب مدينة الفلوجة مما أسفر عن هلاك ما يزيد عن ثلاثين مرتدا وإصابة العشرات ولله الفضل وحده وفي ولاية الجزيرة صد جنود الخلافة مستعينين بالله وحده هجوما للجيش الرافضي وميليشياته باتجاه مطار تلعفر حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة وأسفرت عن هلاك وإصابة عدد من المرتدين وتدمير دبابة من طراز أبرامز وأعطاب أخرى إثر استهدافهما بصاروخين موجهين في حين قامت مفارز الاسناد بدك تجمعاتهم بأكثر من ستين قذفة هاون ومدفع مما أجبرهم على التراجع من حيث أتوا كما تم تدمير عربة هامر وآلية عسكرية أخرى بتفجير عبوتين ناسفتين بقرية سن الذبان جنوب شرقة العفر وقرية صبان جنوب المدينة ولله الحمد والمنه أما في ولاية دجلة فقد حاولت ميليشيات الحشد الرافضي التقدم على أطراف قرية العذبة شمال غرب بلدة حمام العليل فتصدى لهم المجاهدون بمختلف أنواع الأسلحة ودارت اشتباكات عنيفة تخلى انطلاق الأخر الاستشهادي أبو يقين المصلاوي تقبله الله وتفجير عربته المفخخة واستقطعان المرتدين المحتشدة ما أسفر عن هلاك خمسة عشر مرتدا على الأقل وإصابة آخرين وتدمير عربتي هامر في حين تم تدمير دبابة روسية إثر استهدافها بصاروق موجه كما هلك عنصران وجرح آخر من الجيش الرافضي اثر استهدافهم بسلاح قناص في أطراف مدينة الشرقاط في حين قامت مفارز الإسناد المدفعي باستهداف ثكنات وتجمعات الحشد الرافضي بعشرات من قذائف الهاون في مناطق العين البيضة ومفرق النمل ومفرق الشرقاط وفي قرى العربيد والعريج وبالقرب من تلال العذبة وكانت أغلب الإصابات مباشرة أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المرتدين وتدمير عدد من ثكناتهم ولله الحمد وفي ولاية البركة شن الطائرات التحالف الصليبي أربع غارات جوية عن طريق الخطأ على مواقع البيكيكي المرتدين غرب الشدادي بريف مدينة البركة أما في ولاية كركوك، فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على عجلة للحشد الرافضي في منطقة الفتحة كما تم استهداف عنصرين من البيشمرق المرتدين بالأسلحة القناصة قرب قرية المرة في الرياض نسأل الله الإثخان فيهم وإلى ولاية سيناء حيث قام جنود الخلافة بالهجوم على قوة الراجلة من الجيش المصري المرتد بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في شارع البحر وسط مدينة العريش مما أسفر عن إعطاب عربة همر كما تم استداف عربة همر أخرى في ذات المنطقة بعبوة ناسفة وكانت الإصابة محققة حيث شهدت سيارات الإصعاف وهي تهرع إلى المكان ولله الحمد أما في ولاية صلاح الدين فقد تم دكثكنات الحجد الرافضي بعشرات من قذائف الهاون في مناطق الجسري المخازن والأسميدة وتقاطع السكريات والدبس والطريق الرابط بين بيجي وحديثة وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله وفي ولاية حمص قتل وأصيب عدد من عناصر الجيش النصيري إثر محاولتهم التقدم في محيط حقل المهر غرب مدينة تدمر ولله الحمد أخيرا إلى ولاية برقاه وضمن ملاحم الخلافة في بنغازي تم استداف اثنين من جند الطاغوت مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخر ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين 32 هالكا من الجيش الرافضي وميليشياته في عمليتين استشهاديتين شرق الموصل في ولاية نينوى عملية استشهادية تضرب تجمع لصحوات الردة المفحوصين في قرية عولان شمال مدينة الباب في ولاية حلب أكثر من ثلاثين هاركا وعشرات الجرحى من صحوات الردة بتفجير سيارة مركونة في عامريه الفلوجة في ولاية الفلوجة تدمير دبابة من طراز أبرامز وإعطاب أخرى وقتل عدد من المرتدين جنوب وجنوب شرقة العفر في ولاية الجزيرة هلاك خمسة عشر مرتدا على الأقل بعملية استشهادية شمال غرب بلدة حمام العليل في ولاية دجلة وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال لله درو عسكر الابطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال